C'est un vieil ami que nous accueillons tout de suite là dans notre studio. Mais qu'est-ce que je raconte Il est jeune, il est plus jeune que vous et moi. oh. oh. بس تنزارك بس تنزارك رغم الاساوى في من زارك بس تنزارك بس تنزارك رغم في من زارك لحظة bil hubb بس تنظري, بس تنظري في الشارع المشغول بأوحان الرزيب أنا بس تنظري بس تنظري رغم الشتاء يا ربي انشغل بي او حالي الرسيم انا اصلي حسب موعدك ووقتي لديك انا موعدك خابر دي بيمين ولا اللي صابر من سنين من سنين بس تنظرك رغم الشتاء والبرد والرعد انا اصلي حاسب موعدك وانا اعرف اللي بيبعدك انا اصلي حاسب موعدي قول للصابر من سنين من سنين وبعيد لي بالسن يا عمري وبعيد لي ما ترى مست يا شلل عامه و بعت لي وسني عمري و عت لي واطرحني الامل و بمد لي وفي كل خطوه امدنيك ايدينيش يا حببتي وهدمي وان كنت خايفة من الطريق بسمي بدي الخضاوي يا حببتي وهدمي وان كنت خايفة اتبسمي بدي الخطاوي يا حميبتي واهدمي وان كنت خايفة من الطريق اتبسمي يا شمسي اللي دحكت امر يا شمس يني دحكيتك قمري نوهرس فيتك انا اللي عايشك عيني بس تنظرك يا قرح يا حلم العني بس تنظرك بس تنظرك يا مصر يا حب الوحيد بس تنظرك بس تنظرك يا جرح يا حلم العديد بس, بس تنظري يا مصر يا حب الوحيد وحتيجي يوم وتصدقي عشق الأصير